بسم الله الرحمن الرحيم والشنس وضحاها والقمر إذا أتناها والنهار إذا جلناها والليل إذا يغشاها والسماء قال رسول الله ناغت الله وسقياها فكذب